تحبسونهما من بعد الصلاه فينقسمان بالله فينقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به فمن ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا من الاثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثمان فأخران يقومان فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ هُدَاهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ